في وجهه متفق عليه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 تحية طيبة مباركة من أرض طيبة مباركة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مسجده الشريف نحن معكم في قناة السنة النبوية من المملكة العربية السعودية والتي يشرفها في هذه الأثنان تنقل لحضراتكم شعائر أذان وصلاة المغرب لهذا اليوم الأربعاء السابع من شهر ذا القعدة لعام 1400 وخمسة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم متسليم فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان في كل مكان هذه المدينة الطيبة الطاهرة وهذا المسجد المبارك نزلت فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة هذا هو القرآن الكريم كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه المنقول إلينا نقلا متواترا والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور كتاب الله الذي يقول عنه جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هو المعجزة الخالدة الباقية والمستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها هو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق المبين فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم هو وثيقة النبوة الخاتمة لسان الدين الحنيف وقانون الشريعة الإسلامية كلام الله لا يدانيه كلام وحديثه لا يشابهه حديث يقول تعالى ومن أصدق من الله حديثه رفع الله شأنه ونوه بعلو منزلته يقول تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وصفه سبحانه بعدة أوصاف مبينا فيها خصائصه التي ميزه بها عن سائر الكتب من ذلك قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون القرآن العظيم هذا السفر الذي بين أيدينا هو حجة الإسلام على الخلق إخوة الإيمان ما هي إلا لحظات يسيرة ويرفع أذان صلاة المغرب a Ashaadu an la ilaha illallah Ashaadu an la Aishhadu anna Muhammad al-Rasoolullah Aishhadu anna Muhammad al Hei ala assalā. Hei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 وقد رفع الأذان بصوت مؤذن المسجد النبوي الشريف المؤذن الشيخ فيصل بن عبد الملك النعمان <تصفيق> إلى هنا أفضلت فعم إفضالك وأنعمت فتم نوالك وسترت العيوب فتكامل إحسانك وغفرت الذنوب فتواصل غفرانك إلى هنا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 وأحسانك ينادي يا جاهلين أخرجوا من دائرة المذنبين وبادروا مبادرة التائبين وتعرضوا لنسمات رحمة أرحم الراحمين وتخلصوا من كربكم وأسارعوا إلى مغفرة من ربكم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك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 قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إله إلا الله استعوا استعوا Allah-u-akbar Allah-u-akbar Allah-u-akbar Alhamdulillahi Rabbil alameen ar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 من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لَهُم فِي الدُّنْيَا خِزّ وَلَهُم فيِيآخَِةِ عَذاابُ النظِيم وَلَِّهِلِ مَشْتْرِقُ وَ المَغْربُهُ فَعنَ مَا تُ وَلُّ فَثَمَّ وَجهُ اللَّ إِن اللهَّه وَاسِع النَّعَليِيم وَقَاُ التَّخَدَ اللَّهُ وَلَدَا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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wa Allah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 وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَّالِّينَ آمين وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آية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 ولا تسأل عن اصحاب الجحيم الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اكبر الله اكبر ku Allahu ekber Allahu ekber Samia Allahu liman hamida Rabbana wa la kal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 وقد تقدم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ دكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي نسى الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح من القول والعمل إخوتنا الكرام في كل مكان في نهاية هذا البث الحي المباشر هذه التحية الزملاء فريق العمل في قناة السنة النبوية يتقدمهم المخرج فواز الترجمي وتحية المشرف العام عادل الشهري تحية طيبة مباركة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 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا حديث عن الإخلاص إخلاص الأعمال لله أصل الدين وبذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله فاعبد الله مخلصا له الدين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن عبادته قائمة على الإخلاص فقال سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمرت جميع الأمم قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من كان أخلصهم لله قال أبو هريرة رضي الله عنه ما؟ قال تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلص محفوظ بحفظ الله من العصيان والمكاره قال سبحانه عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين به رفعة الدرجات وطرق أبواب الخيرات قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة متفق عليه وإذا قوي الإخلاص لله علت منزلة العبد عند ربه قال بكر المزاني رحمه الله ما سبقنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكثير صلاة ولا صيام ولكنه الإيمان وقر في قلبه والنصح لخلقه وهو سبب لتفريج الكروب ولم ينجذ النون سوى إخلاصه لمعبوده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والمخلص لربه مجاب الدعوة كما في قصة الثلاثة الذين انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقالوا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت فخرجوا يمشون متفق عليه بتجريد الإخلاص تزول أحقاد القلوب وضغائن الصدور قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة غلاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين رواه أحمد في الإخلاص طمأنينة القلب وشعور بالسعادة وراحة من ذل الخلق وهو أصل في قبول الطاعات قال ابن مسعود رضي الله عنه لا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة والعمل وإن كان يسيرا يتضاعف بحسن النية والصدق والإخلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة رواه مسلم وامرأة بغي رأت كلبا يطيف بركية كاد يقتله العطش فسقته بموقها ماء فغفر الله لها متفق عليه ورب عمل صغير تعظمه النية قال سبحانه والله يضاعف لمن يشاء قال